الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يخلق السماوات والأطر وما بينهما باطلا ولم يخلق الإنساء كدا عاطلا فالخلق خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه لَن أَبْلَى مِنْهُمْ إِلَيْهِ أَغْضَابَ وَمَنْ أَذَرَ مِنْهُمْ نادَا كَمَا قَالَ جَلَّ هُوَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أنا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وإن أذنبت رجاني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جاباني وإن أقبلت نجاني إلهي أنت رحماني فطرّف عني أحساني أيها الحبة في الله تعالوا بنا لنتكلم عن هذا الشهر الكريم لكن اسمحوا لي قبل أن نتكلم عن هذا الشهر الكريم والله إني لأعجب لهذه الأمة الميمونة المرجوعة التي تنطفل من موسم طاعة إلى موسم طاعة ومن موسم فضل إلى موسم فضل بل ومن موسم كرم إلى موسم كرم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل اسمع ماذا قال الله عز وجل كنتم خير أمة أغرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بل اتنع ما أوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما من الأيام وهو يقرأ قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن عن فإنه مني وَمَنْ عَطَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حينها بكر الرحمة المهدى والنعمة المهدى صلى الله عليه وسلم وإذا بالله عز وجل يقول يا جبريل انزل إلى حبيب محمد فسلهم الذي يبكيه وهو أعلم جل جلاله بما هو كائن إلى يوم القيامة ونزل جبريل على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لك ما الذي يكفيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبين أمتي أمتي فقعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يا ربي إنه يقول أمتي أمتي فقال الله عز وجل يجبير انذي إلى حبيب محمد وقل له إنا سمرضيك في أمتك ولا نسوءك ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمط أطأ قول تحت قولك يا عبادي وأن طيّرت أحمداً لي نبياً أيها الأحبة فضل شهر رمضان هو من أعظم الشهور عند الله هو شهر الكريم شهر يهل علينا وبندواته العاصرة الزكية وأنا لا أعلم شهرا هو عند الله عز وجل أفضل من هذا الشهر الكريم لذا قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم ولما لا وهو شهر القرآن شهر الرحمات فالعاقل العاصل من يكذر كل شيء قدر نعم أيها الأحبة الثلاث اسمع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي فريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وفي لفظ فتحت أبواب الرحمة وفي لفظ الترمذي ينادي مناد يا باغي الخير أقفل ويا باغي الشر أقفل نعم بل اسمع ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تخيل معك أنا أعلم جيدا أنك تحفظ هذا الحديث لكن أود أن تصرب من المعنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الطلاة لك يا ابن آدم الزكاة لك يا ابن آدم الحج لك يا ابن آدم أي عمل فيه خير لك يا ابن آدم أما الصيام فهو لله عز وجل أتدعون لماذا؟ قال العلماء لأما الصوم هو العبادة الوحيدة التي يكون ما بين العبد والرب الصوت هو العبادة الوحيدة التي تكون ما بين العبد وربه ولا يدخلها شوق الرياء على الإصلاف نعم فمن الممكن أن أدخل بيتي وأغلق علي حجرتي وأتناول بعضا من الأطعمة بل وأخرج على الناس وأقول لهم إني صائم سيصدقوني نعم لذلك فالله عز وجل اختص الصوم بنفسه بل اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب إيمانا هل تعرف معنى إيمانا إيمانا أي تؤمن بأن الله عز وجل فرض عليك هذا الشهر الكريم فأنت تصوم شهر رمضان طاعة منك لله إيمانا واحتشابا غفر له ما تقدم من ذنبك أي احتسابا احتساب الأجر عند الله عز وجل يا من تحتسب الجوع ويا من تحتسب العطش ويا من تحتسب أي شيء أنت محتاج إليك اسمع الجزاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم الظهر نعم بل اسمع ما رواه في أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين الصحابة إذا جاء هذا الشهر الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يعز الصحابة بعد خصال هذا الشهر الكريم لهذا الصيام قال النبي إن من خصال شهر رمضان أن يكون فيه خصوة اسمع لخلوة فم الطائم أطيب عند الله مزيز منه الله وسلم إن الملائكة لا تستفر الصائمين عند الحطوط. طيب والثالث يا رسول الله أن الله عز وجل يزين كل يوم لعباده الصائمين الجنة وهو يقول للجنة. تزيني لعباده فإنه يوشك أن يستريح من الدنيا سيدخل الجلة والرابعة يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للعباد في آخر ليلة فقال رجل يا رسول الله أهي ليلة القبر قال لا قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره في آخر ليلة نعم فينبغي علينا أن نحرص على هذا الصاع بل ونتسابق ونتفارع إلى فعل الخيرات اثنع ماذا قال الله والتارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثانيا التوبة خير بداية ولهاية فينبغي علينا أن نتوب إلى الله وأن نصلح مع الله وأن نجدد التوبة والأوبة إلى الله يا نادماً على الذنوب والمعاصي أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على ذلة قدمك؟ يا أسير المعاصي أما تخشى من اللوم؟ وأسفاه إن دعين اليوم بين يتي رمضان وما تبنى وأسفاه إن دعين اليوم بين يدي الله عز وجل وما أنا بنا فينبغي علينا أنساء بالتوبة وأعلم علم اليقين حبيبي في الله أن الله عز وجل ما صدغ بالتوبة العصاه وفقط لا ورب الشعبة بل وما مات الله عز وجل على العصاه فقال فتوبوا إلى الله أيها العصار لا إنما قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلقون بل اسمع ماذا قال الله قل يا عبادي الذين أتربوا على أنفسهم لا تخنصوا من رحمة الله بل ماذا قال الله وتوفوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلتون فينبغي علينا أن نجدد التوبة والأوبة إلى الله وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن نصلح مع الله عز وجل من الآن وتب إلى الله واعلم علم اليقين أنك لو جبت إلى الله عز وجل في أي ساعة من الليل أو نهار فسيقبلك الله عز وجل ولما لا وهو الغني عن نعم تبكر وقومه يوم العرض ريالا مستوحشا خلق الأعشاء حيرانا والنار تنهب من غيظ ومن حمق على الغصار ورب العرش غضانا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حربا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأكررت إكرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانضوا بعبز عصى النار عطشانا المشركون غدا في النار ينتهبوا والموحدون <تصفيق> بدار الخلط سكانا دع ما قد فات في زمن صدق. وابكر ذنوبك وابقها يا مذب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وعن سلاه سلعب والروح منك وديعة موضعتها تترضها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها سأرز ومتاع يذهب الليل فاعلم والنهار فيناهما أنفاثنا فيهما تعز ونفكر فيه فينبذي علينا أن توب إلى الله أيها العظيم أقبل وتوب إلى الله عز وجل أقبل وتوب إلى الله واعلم علم اليقين أنك لو عدت إلى الله والله لو عدت إليه لقبله واعلم علم اليقين أما الله عز وجل تاب على أناس كانوا أعظم جرماً منك فسيقبلت الله نعم بل الله عز وجل في أي ساعة من الليل أو نهار أن يستعمل شردينه نعم اتمع إلى هذا الحديث. الذي رواه الضخاري ومسلم من حديث أمد ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشدت فرحاً بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلة وكانت في صحراء فانفلتت منه هذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه، لكنه أيضاً، وذهب هذا الرجل، ذهب تحت ظل شجرة، ذهب ينتظر ماذا؟ إنه ذهب ينتظر الموت. وبينما هو وهو على هذه الآلة، إذ أخذت سنة من النوم. فلما استيقظ هذا الرجل فوجد هذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه فقام فرحا وأخذ بخطام الراحلة وإذا بهذا الرجل من شدة الفرح يخطأ وهو يدعو الله عز وجل وهو يقول اللهم أنت عبي وأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ العبد من شدة الفرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يضحك وهو مصرورا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب إليه من هذا العبد الذي وجد الراحلة بل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم مع الصحابة فوجد امرأة وهي ترضع صبيا لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة انظروا هل سررنا هذه الأم طارحة ولدها في النار فقال الصحابة لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الله عز وجل أرحم بكم من هذه الأم بولدها حينها يدعو عبد الله بن عمر وهو يرفع يديه إلى الله وهو يقول يا رب اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي وأمي لا فرضا لي الهلاك ولا العباد أفرضاه لي وأنت أرحم الراحمين نعم بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مجلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدن الله عز وجل العبد المؤمن يوم القيامة فيضع رب العزة عليه كنفه يعني ستره سيستره ربه ويقول الله عز وجل له عبدي أنتي بأنك فعلت في يوم من الأيام. من الذنوب والمعاصي كذا وكذا فيقول العبد المؤمن ربي أعرف وفي الثانية يكرره رب ويقول له عبدي أنا سيت بأنك فعلت من الذنوب والمعاصي في يوم كذا وكذا يقول العبد ربي أعرف وفي الثالثة يكرره الله عز وجل بذنوبه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظن العبد بأنه قد يئف وبأنه قد هلك وإذا بالله عز وجل يقول له عبدي ولكن من انتطرتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أبشرها له، و أنا اليوم أبشرها له. رحمة الله لا تهددها قدوة. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله وأن نصلح مع الله وأن نجدل الكوفة والكوفة إلى الله وأن نجدل ميّة مع الله عز وجل. في أي ساعة من ليل أو نهار ثالثا وأخيرا موسم الصاعة فلا تضيعوا هذا ما نتعرض عليه لكن بعد جثة الاضطراحة عودوا إلى رحيم والتفرق الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمام حمدا والشكر له شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأحفة في الله موظم فلا تضيعوا نحن الآن في موضع مصاعر لو أن إنسان منه أراد أن يقيم مشروعا تجاريا تراه دائما وأبدا يأتي بورقة أو بقلم ليضع الجدوى ليخطط، للربح، وللمكتب ولرأس المال إلى غير ذلك ويرى إذا ربح من هذا المشروع فقد نجح هذا المشروع، وإن خسر في هذا المشروع فقد خسر. فنحن في مشروع يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات إلى 700 ضعف. اسمع ماذا قال الله؟ من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أغضب له تعال معي لنبحث عن هذا المشروع أولا المحافظة على صلاة الجماعة إياك إياك أن يبوتك صلاة الجماعة ينبغي عليه أن تحافظ على صلاة الجماعة لذا قال الله عز وجل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقموا لله قانتين. بل اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أوراه أعدى الله له نزلا في الجنة كلما غدا أوراه المحافظة على ورث يومي من القرآن وهنا سؤال منذ متى وأنت لم تفتح كتاب الله عز وجل منذ متى وأنت لم تختم القرآن منذ متى يا من تقول إذا جاء رمضان سأشرع في تلاوة الله كلام الله عز وجل أين أنت الآن منذ متى؟ وأنت لم تفتح كتاب الله هيا واعطي بكتاب الله وانفض عنه الغبار واستخرجه من حقيبته واشرع في تلاوة كلام الله عز وجل وبشره اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران قد يسأل سائل أيها الشيخ إنني لا أحسن التلاوة ولا أحسن كراءة بل أشهر قعوبة الآيات حينما تخرج هذه الآيات على لسانه ماذا أطمع أبشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرق الكرام البررة والذي يقرأ القرآن اسمع اسمع والذي يقرأ القرآن ويستعتع فيه وهو عليه شاق له أجرانه لا تضيع الخصف نعم بل اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف. ولكن ألف حرف، ولا من حرب وميم حرف. نعم لا أقول ألف لام ميم هذه حرف. لا لكن ألف له عشر حسنات ولام لها عشر حسنات ومين لها عشر حسنات ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها والله عز وجل يضاعف لمن يشاء فان ثم ينبغي علينا المحافظ على صلاة وأقسم بهذا الحديث ينبغي علينا أن نحافظ على طلاس التراويح إيات إيات أن تترك طلاس التراويح إيات إيات أن تترك صيام الليل فلا ربنا أنت الآن في رمضان وأنك لا تدري أسيأتي رمضان القادم عليك أم لا؟ نعم فينبغي عليك أن تسارع، ينبغي عليك أن تتوب ينبغي عليك أن تعود إلى الله ينبغي عليك أن تصلح مع الله ينبغي عليك أن تجذب النية وأن تجذب النية لله عز وجل نعم أيها الحبيب اللبي اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام يعني خلاصة حراويل من صلى مع الإمام ثم لم يخرج من المسجد إلا مع الإمام كتب له قيام ليلة كاملة أكبر هذا الحديث ما رواه النفعي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام يعني صلاة الطراوير ثم لم يخرج من المسجد إلا مع إمامه اسمع كتب له قيام ليلة تاملة فينبغي علينا أن نسارع. اسمع ماذا قال الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعيدة للمستقيم عباد الله ما من يوم, يوم إلا وفيه ساعة للنجابة فتوجهوا معي قلوب قاشعة الله نفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصدق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم رسلنا إلى الحق كرصة اللهم هيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعطية اللهم اجعلنا أمة متحافين على سرر المتقابلين لا لغرض ولا لمرض وإنما من أجل وجهك الكريم اللهم اصطرنا ولا تفضحنا اللهم اصطرنا ولا تفضحنا اللهم إلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا صخاء الرخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم اقم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اقم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ومن أراد بالمسلمين سوءا فجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره في تدميره اللهم اجعل تدبيره في تدميرك بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم اعزل لكتابك أن يقول اللهم اعزل لكتابك أن يقول اللهم اعزل لشريعتك أن تسود اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم الصبر بناتنا اللهم الصبر بناتنا اللهم أصل الشبابنا اللهم رب لنا أولادنا اللهم اجعلهم قرة لعيوننا برحمتك يا أرحم الراحمين عذاب